على جنحان الطيور خذ حروفي والشعور حضرتك راية أزور كل ما كثير لشتياك يمسح دمع عن فراق الله, الله يا عراق قلبي ما يذبح ابتدئ باسمك وانتهي اسمك حسين خلياتي غارق بحزننا ورافع ظنناك تضيعي بكونك بياتي من ايام الطفولة وانت وياي تجي ذكرك واشربي الماي طبعت بصدري لطمالك يا ما ولا من أيام الطفوله وانت وياي تجيلي امي اذكرك واشربي الماء طبعت بصدر الأطماء لك يا مولاي طبعت بصدر الأطماء لك يا مولاي على جنحان الطيور خذ حروفي والشعور حضرتك رايد أزور يا منار الروح كل ما اكتب لشتياق يمسح دمع الفراق الله الله يا عراق قلب ميت بو حب تنبس مك وانتهي باسمك حسيني يا خلياتي غارق بحزنك وراثي البعنك تضيعي بكونك بياتي من أيام الطفولة وانت وياي تقلم وأذكرك وأشرب الماي طبعت بصدري لطماء لك يا مولاي املي يا املي امني يا ابو علي تحضر بقابري الي بالشفاعة وحتى وانا خرج رحك وانكسار عند بيك حتى الحشور بفتجاعك وانا في الدنيا هالعهد بياك وعليا تشهد احزاني الوسيلة انت وكل محب شلتك سفينات قلبك الحاني ملاك تبدمك دمومي يا مظلوم ظلوم وسبات بنحرك احساسي والهموم لان عاشورك مورنا في كل يوم لان عاشورك مورنا في كل يوم لان عاشرك مورنا في كل يوم لأن مورنا